Mmm. -hmm. لن قادع اطلب وعد Thank you. ذو بان سین او گی وَكَمْ أَغْلَقْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَوْلِ الْأَرْسُحِ سُبْلَبُ مِنْ أَحْجَزْهُ الْعَالَمُ مِنْهُمْ It's the miembro larnem But I'm... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. In. Yeah. Yeah. أَسَادُ أُخْتِي لَا دِيجَ نَفْسٍ بِمَا تسعى فلا و ますああだね <laughs> There's no Oh! وَظَنُّهم أَنَّ هَذَا السَّهْلَ لَجَنَّاتُ یعنی و حست تفی و نگو حست تفی